تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام لله درك من مقام فيه قد عز المقام في قد عز المقام